واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل شب للنبي صلى الله عليه وسلم من سوى الله ليكون اصحابه وانصاره Gracias. Gendeu, nessa to manage the volume. And yes. Thank <laughs> you. سمعتين أنس بن جنين هو هو الصحابي الجنين ساري ولا على بعض مياه في مع عمر كان عمر يوم من جمعة المنبر في المدينة وساري رأس جيش منها على جيش على بعد شهر Yeah. وهنزل بعد من الحق ده Il y a un homme qui A i tak, że śpiewa i sallallahu alaihiwna منه تعيش الله بن سبحانه. ورأو في صحيحين الناس قال كان And he, I'm だから ان الله جعل الحق Gracias. صلى <تصفيق> الله وحده صلوا فنلا お礼ながらなにそれ、なにそれ、しながら、しながらなのに